الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يمكن استخراجه من الهدايات من هذه الآيات الكريمة من هذه السورة العظيمة سورة البقرة فالله تبارك وتعالى يذكر فيها أوصاف المنافقين وبعد أن تم ذكر تلك الأوصاف بين الله تبارك وتعالى حقيقة الحال التي اختاروها لأنفسهم وأن هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أنهم على شيء من الحصافة والفطنه وأن أهل الإيمان هم السفهاء أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فالله تبارك وتعالى يقول عنهم هنا أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك أهل النفاق باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة فاختاروا الكفر وتركوا الإيمان فكانت صفقتهم في غايه الخساره والغبن وهذا هو الخسران الحقيقي وهؤلاء ابعد ما يكون الواحد منهم عن الاهتداء وهذه حاله تامل قول الله تبارك وتعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى جاء هنا بالاشاره الى البعيد لبعد حال هؤلاء عن الهدى لأنهم في منزلة من السفول والانحطاط سحيقة فجاءت الإشارة بذلك كما يقول بعض أهل العلم والعلم عند الله تعالى ثم تأمل كيف عبر عن هذه الحال بأنهم اشتروا فالله تبارك وتعالى قد سمى المعاملة معه تجارة فما ربحت تجارتهم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وسمى ذلك بيعا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وسماه تجارة وسماه شراء اشتروا الضلاله، اشتروا الكفر بالإيمان وكذلك أيضا سمى الخسارة في هذه المعاملة سماها خسارة وسمى يوم الجزاء والحساب بيوم التغاب والغبن في الأصل إنما يكون في البيع والشراء ونحوهما فهؤلاء كانوا في غاية الغبن وذلك أنه ربنا تبارك وتعالى أعطى كل واحد رأس مال هذه الأنفاس هذا العمر ليتجر مع ربه تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة فهؤلاء جدوا واجتهدوا في تحصيل المنازل في الدرك الأسفل من النار وأهل الإيمان جدوا واجتهدوا في تحصيل المنازل العالية في الجنة فوافى فدخل أهل الإيمان الجنة وايضا أورثهم الله تبارك وتعالى منازل أهل النار التي في الجنة وأولئك أدخلهم الله النار وأورثهم أيضا منازل أهل الجنة التي في النار فهذا لا شك أنه غاية في الغضب فهؤلاء أهل النفاق رغبوا في الضلاله رغبة المشتري بالسلعة الذي يكون من رغبته فيها أنه يبذل فيها الأثمان والأموال وهذا تصوير لشدة إقبالهم على الضلال والكفر والانحراف فجعل الضلال التي هي غاية الشر كالسلعه وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن فما ربحت تجارتهم اشتروا الضلالة بالهدى مع أن هؤلاء ما كانوا على هدى فبذلوه مقابل أخذ الضلاله ولكن من أهل العلم يقول إن ذلك بتركهم نور الفطرة فكل مولود يولد على الفطرة وأحسن من هذا والله تعالى أعلم أيقال أي إن إيثارهم الضلالة على الهدى هو بهذه المثابة اشتروا بالهدى فهذا الاختيار منهم والإيثار هو بمنزله الاشتراء، وإنما يشتري الإنسان ما يرغب فيه فهؤلاء لما كانت فطرهم قد تدنست وفسدت صارت نفوسهم تقبل على القبائح والرذائل كالجعلان تدفع بآنافها إمة فهذا حيث تنتكس الفطر. كما أن هذه الآية أيضا تدل على أن الإنسان قد يتصور أنه على حال من التمام والكمال والاستقامة في الحال والعمل ولا يشعر بما هو فيه من الإساءة والضياع فانظر إلى هؤلاء كيف اشتروا الضلاله بالهدى ظنا منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون ولهذا قال الله تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ما ربحت تجارتهم ومثل هذا التركيب يدل على العموم ما ربحت بحال من الأحوال وبصورة من الصور فهم خاسرون خسارة محققة من كل وجه حتى في الدنيا حيث ظنوا أنهم قد أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم فهم ينغمسون في الضلاله وهم متحققون بالخساره وكذلك ايضا وما كانوا مهتدين يعني بحال من الاحوال ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فهم لم يكونوا على شيء من الاهتداء لا في هذا الاختيار ولا فيما هم عليه من الاعتقاد ومع ذلك يرون أنهم أهل معرفة أحسن نظر في الأمور ويصفون أهل الإيمان بالسوفة، فهكذا أيها الأحبة إذا طمست البصائر يختار الإنسان ما يضره، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم وإذا انسى الله تبارك وتعالى العبد نفسه صار إقباله على ما يضره فيبذل الأموال فيما يكون فيه ضرره المحقق ويكون عمله على غير اهتداء وسعيه في غي وانظر فيما تراه وما تشاهده في هذه الأوقات وفي غيرها من الأوقات كيف تعمل بصائر فيقدم الإنسان على أعمال وأحوال لا يمكن أي يقبل عليها من فتح الله بصيرته وأنار الله قلبه فقد يبذل مهجته ونفسه ويكون في حال من كراهة المنظر وسوء المنقلب صلى الله العافية وهو يظن أنه على حق وعلى اهتداء وفعله هذا بغاية الفساد والإفساد والشر وقد يكون ذلك سبباً لفتنة نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائمة قد يكون سببا لفتنة نائمة فيوقظها الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ويظن أنه على خير وعلى هدى وتسمع بالعجائب والغرائب الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويوفق من شاء ويضل من يشاء لكن انظروا إلى أثر طمس البصائر كيف يصنع بأهله وأصحابه ثم بعد ذلك هو لا يتردد في كونه على صواب وهدى وحق ويرى أهل الحق والإيمان أنهم في غاية السفح ثم ضرب لهم المثل وقد تكلمنا على هذا المثل تفصيلا في ألفاظه ومضامينه ومراميه ولكن في مثل هذه المجالس إنما يشار إلى بعض الفوائد والهدايات التي تستخرج من الآيات مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أذا مثل ضربه الله عز وجل لهؤلاء المنافقين بعد أن بين حالهم وما هم فيه من الخسارة المحققة وما هم فيه من مجانبة الاهتداء والمثل تكلمنا عليه تفصيلا في مجالس وأن عامة موارد هذه المادة ترجع إلى معنى الشبه، بل إن بعض أهل العلم أعاد ذلك في جميع موارده إلى معنى الشبه، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وخلق من أهل العلم قبله وبعده، ولكن على كل حال. ليس هذا محل اتفاق إلا إنه الغالب في الاستعمال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وهذا من الأمثال الصريحة في القرآن فإن الأمثال في القرآن منها ما هو صريح مصرح فيه بلفظ المثل ما يذكر فيه أداة شبه أداة التشبيه ما لا يذكر فيه هذا فهنا صرح الله تبارك وتعالى بأن ذلك من قبيل المثل وهذا المثل هو أحد المثلين الناريين في كتاب الله تبارك وتعالى فهذا الذي في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا والمثل المائي هو الذي بعده أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق إلى آخر ما ذكر الله عز وجل وذكر المثلين أيضا الماء والنار في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية ثم ذكر المثل النار بعده ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فهذا في ضرب الحق والباطل وما هنا في سورة البقرة وفي بيان حال هؤلاء المنافقين على خلاف بين المفسرين هل هذان مثلا لطائفة واحدة في أحوال مختلفة أو أن ذلك لنوعين وفئتين من المنافقين؟ فالله تبارك وتعالى يقول مثلهم حال هؤلاء الذين أظهروا الإيمان ولم يكن ذلك في قلوبهم بأنهم بهذه المثابة كمثل الذي استوقد نارا استوقد نارا هذا إنسان في مكان مظلم فاستعار نارا استوقدها ثم بعد ذلك فلما أضاءت ما حوله وانتفع بهذه الإضاءة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يوسرون فبقوا في الظلام بعد أن انتفعوا بهذا النور شيئا من الوقت تأمل في هذا المثل المضروب لهؤلاء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا استوقد السين والتاء للطلب يعني كأن هذا قد استعاره من غيره فهو لي لا يكون نابعا من داخله وإنما هو شيء اجتلبه استوقد نارا فهؤلاء أهل النفاق هم لا يملكون الإيمان ولم يتحققوا به وإنما هو شيء ادعوه فهو خارج عن ذواتهم استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله لاحظ ما أضاءت قلوبهم ونفوسهم ودواخلهم وإنما أضاءت ما حوله فجعل هذا الضوء خارجا عنهم منفصلا عن ذواتهم ولو اتصل الضوء بهم ولابسهم فانه يبقى ويستنير به القلب ويتحقق بذلك الايمان ولكنه ضوء مجاوره لا ملابسه ومخالطه فهو ضوء عارض والظلمه اصليه ثابته في نفوس هؤلاء وقلوبهم فلما انكشفت الحقائق رجع الضوء إلى معدنه والظلمة إلى معدنها فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات بقوا على الأصل انتفعوا بعض الوقت بهذه الدعوة دعوة الإيمان فحصل لهم من حقن الدماء وإحراز الأموال فذهب ذلك النور وبقية الظلمة وتأمل التنكير في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قد يفهم من هذا التنكير التعظيم استوقد نارا عظيمة فانتفع به فدعوة الإيمان هذه التي ادعوها هي دعوة كبيرة لكنها لا تمثل حقيقة في نفوس هؤلاء ثم إن ذلك أيضا يدل على أن الإيمان له نور لكن هذا النور لم يكن في نفوس هؤلاء وإنما كان من حولهم فإن الإيمان يحصل به استنارة القلب ويحصل به من المنافع في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة ويكفي ما جاء في ذلك من أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وفي بعض الأحاديث أن ذلك من كان في قلبه ذره من إيمان هذا الإيمان الصحيح المنجي فهنا هؤلاء ليس في قلوبهم شيء من الإيمان فلما أضاءت ما حوله أضاءت ما حوله إذا لم يكن ذلك في قلوبهم ذهب الله بنورهم لاحظ استوقد نارا ثم قال ما قال ذهب الله بنارهم قال فلما أضاءت ما حوله ما قال ذهب بضوئهم وإنما قال ذهب بنورهم فهذه ثلاثة أشياء. النار التي استوقدوها فالنار فيها الإحراق وفيها أيضا الضياء فهذا النور الذي يكون معه حرارة يقال له ضوء والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فهذا النور الذي يكون من الشمس يقال له ضياء لماذا؟ لأن معه حرارة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصلاة نور والصبر لما فيه من الحرارة وأما الصلاة فهي نور ليس فيها حرارة وجعلت قرة عيني فالصلاة قرة العين قرة البرودة قرة عينه كما ذكرنا في بعض المناسبات أنه حينما يفرح الإنسان يحصل له بسبب ذلك شيء من برودة القلب والجوف وتكون دموع الفرح باردة وأما إذا كان الإنسان في حالة من الحزن فإنه يشعر بحرارة في جوفه وتكون دموع الحزن ساخنة بل إنه يجد مع الحزن السخونة في نفس العين يجد فيها حرارة فهنا استوقد نارا فلما أضاءت أثر هذه النار هو الضوء لأن فيه حرارة ما الذي ذهب لم تذهب النار ولم يذهب الضوء وإنما ذهب النور فقط فالنور من غير حرارة ولا إحراق فذهب النور وبقيت الحرارة والإحراق صلى الله العافية انظر إلى حال هؤلاء وهذا من استهزاء الله تبارك وتعالى بهم يذهب النور وتبقى الحرارة لو قال ذهب الله بضوئهم فإنه يذهب الحرارة وكذلك أيضا النور لو قال ذهب الله بنارهم تذهب الحراره هو يذهب النور ولكنه قال ذهب الله بنورهم اذن ما الذي بقي حينما ذهب النور بقي الاحراق والحراره وهكذا كل من تمتع بشيء يبذل في سبيله دينه ولكنه يكون من سخط الله تبارك وتعالى ومحادته وحرب اوليائه فانه يتمتع به قليلا بمال أو وظيفة أو جاه أو نحو ذلك لكن سرعان ما يذهب هذا النور ثم بعد ذلك تبقى الحرارة والإحراق يبقى عليه ذلك سبة في الدنيا وعذابا في الآخرة إن لم يغفر الله عز وجل له ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ولاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قال ذهب الله بنورهم فوحد النور لكن الظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون تركهم في ظلمات جمع الظلمات لأن الحق واحد والضلالات كثيرة جدا ومن ازاغ الله تبارك وتعالى قلبه لم يبال به بأي واد هلك فقد يركب أي مله أو نحله أو ضلاله لكنه في النهاية سالك طريق الغواية والشر والضلال والانحراف الذي يؤدي به إلى سخط الله عز وجل ومقته وعذابه فطرق الضلال كثير وتركهم في ظلمات لا يبصرون وبهذا نعرف أن الطريق الموصل إلى الله واحد ومن أراده فعليه أن يتبع ويلزم الصراط المستقيم الذي رسمه الله عز وجل لعباده من أجل سلوكه وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتأمل في قوله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ثم أيضا تأمل ما ذكره الله تبارك وتعالى هنا وتركهم في ظلمات لا يبصرون قد يكون الإنسان في ظلمه. لكنه يبصر معها إبصارا ضعيفا أما هؤلاء في عمى تام نفى عنهم الإبصار بالكلية لألا يتوهم أن هذه الظلمات يكون معها شيء من الإبصار وهذا يبين حال هؤلاء أهل النفاق وكذلك أيضا حال أهل الكفر فهم يتخبطون في ظلمات وقد ضرب الله المثل لهذه الظلمات كما في سورة النور أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها هذه ظلمة القلب وظلمة الكفر وظلمة الطبع وظلمة المعاصي هذه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وهكذا بقي على كل حال في هذه الآية بقية أترك ذلك لي. الليلة الآتية إن شاء الله تعالى وصلى الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وجعلنا وياكم وداة مهتدين والله أعلم صلى الله عليه و upon وصحبه